بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوله اللهم صل وسلم الله فلا مضل له، وما يقبل فلا <تصفيق> هدي له، الله وحده لا إله له، أن محمدا عبده ورسوله، بعد فإنما أستخلت كلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور وبداثها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار تطلقوا اسم الصحيح على الترمذي والنسائي بس امم بيان امم بك ايه سن الترمذي سن النسائي بي ان الصحيح يعني جنب الصحيح يا ان الصحيح بكال هاد موقفي صحيح كذا وكان الحاكم أبو عبدالله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح. خطيب بغدادي لقض امامي حاكم أندوانا سنة ترمذيان نوناوى الجامع الصحيح. وهذا تساهل منهما تنكى بجامع الصحيح يا بونا نبا صحيح حسابناك ليها موحلي تكاني. فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة، جند الحديثية منكر، الله منكرة. من ذلك ما أخرجه من طريق حسين بن عمر الأحمسي بسنده عن عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان مرفوع. يخيلو حديثي من قرانيك لا سلمديده هاتوا من غش العرب لم يدخل في شفاعتي هالكسيك غشلا شعبي عرب كاد لم يدخل في شفاعتي وثمن شفاعتي بنافق ولم تنله مودتي وشيستي منهي جسود بأونا قينت وقال حديث غريب وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسين بن عمر الأحمس الأحمسي أما تفرد وليس عند أهل الحديث بذاك القوي خشي شخصك قوينية يعني شخصك يعني فيه ضعف وأقول شيخ الباني رحمة بل هو كذاب اغر كذاب كذاب ويتفرد او كاذب اما بثه منكر صيغ كماه بثه منكر بل هو كذاب اغر كذاب كذابه في في الحديث النبوي او حديث هذا الشيء موضوع كما قال ابن خراش وغيره وقال البخاري منكر الحديث منكر الحديث عموما احاديثه تيا منكره لا صحيح لا سنن التبراني ولا شايسته ابن رجب الجامع الصحيح وقول الحافظ ابي علي ابن السكن ابن السكن في هذا الحفال اخطيت لقد خطيب بغدادية هذا السنة النسائي صحيح وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنة النسائي إنه صحيح فيه نظر فيه نظر في أقصانا مسلمنية مقبولية وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم لبشر لبروي إمام نسائي شرط لرجال ده لشرط مسلم شديد تدع أغسيك ألي وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم يعني مسلم به وقول شيء مقبول نية فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، كلا لسنن نسائية، رأص للتجريح لتجريح امامي نسائي، للزمرين متشددين في التجريح، كلا لعلماء علماء جرح ابن سيرشرا، المتساهلون والمتشددون والوسط يعني المتوسطون ما نسائي للزمرين متشددين في الجرح. طبعاً متشدد في العبارات في العبارات ترى يا شخص مثلاً ضعيف مقيداً ضعيف مقيداً ما من السيء على ضعيف ضعيف مطلقاً طبعاً لا لأنه ضعيف مطلقاً يعني مطلقاً على ضعيف علماء الدراسية كان ضعيفه كان ضعيف ضعيفاً في فلان ينضع فغير ضعيفك يسيره ما ضعيف. يعني لا نعني هسه اي ضعيف ضعيفه كام لو تشضعفك يسير شبه يعني لا أو او نبي يتسقط به الحيف بويا لدواء استقراء احكام قرطبه لان لو زمره لو جماعه تدعاك متشددون وتشدد مطلقا مطلقا مذمومني ومطلقا محمودشنيه تشدد في محله محمودة وفي غير محله مذمومة بلان مطلقا توسط وإعتدال باشا توسط وإعتدال مطلقا باشا هيك كيش لا معتدلون ومتوسطون كيه الإمام البخاري ما بخاري كيكلا معتدل كه فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا إما عيناً أو, عينا أو حالا يعني مجهول الحال معنى مجهول العين إيش معنى إلا كانت يخذينه سري مجهول العين أويك كسك تلفيقي نكذ بيت وروى عنه راو واحد أي مجهول الحال ما لم يوثقه أحد من أئمة علماء الجرح والتعديل أويك أوشاطي تابع له دكيان مجهول العين ومجهول الحالش توثيق به وروى عنه كم 2 2 او اكثر ادو راويش هنا كذبت ابي او توكسش كتوثيقي اكا ليس هو الراوي ليس هو الراوي يعني خير توثيقك او ليش زيدك موثق اخر توثيقك من الائمه ودو راويش لروات دي والروات كان وصال يكله زوالي جهاله وني عقر اخر راي اقربوا واحد ولكن هو إمام من الأئمة، فهو الثقة له كالتالي: ما زول يعين، ما زول يحل. نعم، أوه، هيج بمشكلة ملونة مشكلة وهي أجر كثي، توثيق شكل، وخط توثيق كده إمام مش من الأئمة، وهو وغيره روايا عنه، أو كالتالي جهال درج، بس الزوال جهل فان فيه رجالا مجهولين اما عينا او حالا وفيهم المجروح وفيهم المجروح وفيه احاديث ضعيفه ومعلله ومنكره كما نبهنا عليه في الاحكام الكبير مكتبه مفقوده وكمحققنا له لا نعلم عن هذا الكتاب شيئا سوى سوى اسمه دين سر مستديما محمد مستبد المستبد الله. المستبد كبراش المستبد المستبد المستبد يعني متفق عليه كشتي زولت يعني. مسند الامام احمد واما قول الحافظ ابي موسى محمد بن ابي بكر المديني بالباري مسند احمد صحيح الحافظ ابو موسى المديني عن مسند الامام احمد انه صحيح هذا مسند امام احمد صحيحه فقول ضعيف ابيش قولك ضعيفه كابوي هذا شي لا لا لمسند احمد هيا صحيح فان فيه احاديث ضعيفه بل موضوعه بل موضوعه لا حاشيه رقم شوار قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة الحق أن أحاديثه جياد والضعاف منها إنما يريدها للمتابعات وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد أخرجها ثم صار يضرب, يضرب عليها شيئا فشيئا وبخي بعده بقيه يعني هالخاليني لشيء لضعف كابوتي قولي أبو موسى الحافظ أبو موسى قولي كضعيفة فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوع كأحاديث فضائل مروا, مروا وشهدائي عسقلان شهداء عسقلان فضل شهدائي عسقلان يا قضلي مروا والبرث الأحمر عند حمص البرث الأحمر يعني الأرض اللينة شونك الأرض اللينة قتل بها جماعة من الشهداء الصالحين شونك نرميانة كوم الله خالك يقلويا بها شاكان كجراء شهيدبون والبرث الأحمر عند حمص أقرب شنسر حاشيكا جمال بينت قال العراقي في شرحه كتاب ابن الصلاح وأما وجود الضعيف فيه يعني مسند أحمد فهو محقق ضعيف لا مسند هي بل فيه أحاديث موضوعه حديث موضوع وقال وقد جمعتها في جزء هنا، no, وقد ضعف الإمام أحمد نفسه احاديث فيه، إلى أن قال وحديث أنس: عصقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة سبعون ألفا لا حساب عليهم. أما مثل الفضائل. أسقلان أسقلان لا فلسطيني أستيع أسقلان أحد أسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة سبعون الفا لا حساب عليهم لحشيك الشيخ الباني تأخير حديث التقييد الدوالي هو من الروايات بعقال عن أنس وأول عقال اسمه هلال بن زيد وهو متفق على تضعيفه وقال الحافظ في التقريب متروك وذكر له الحافظ في القول المسدد شواهد ولكنها واهية جدا مع اختلافها في اللفظ والمعنى مع اختلافها في اللفظ والمعنى لقد قلت شاكر أحمد محمد شاكر قال ومما فيه ايضا من المناكير <تصفيق> أحد العروسين أحد احد الاعوسين احد اللسانين احد احد الاعوسين احد الاعوسين احد الاعوسين احد شيء اجل أحمد واني حاشي وقال قال ومما فيه أي ظن المناكير حديث بريده كونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينه مر فانه بناها ذو القرنين إلى آخره. كونوا في بعث خراسان لجوا جماعة خراسان دالن بعث أو سرية تانية سرية ين أو جيشية كا لشونكوا أن يربحوا شون كونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مرو. بشتى مرو. فإنه بنى هذا القرنين. لسرف وللحافظ ابن حجر رسالة سماها القول المسدد في الذب عن مسند الامام أحمد رد فيها قول من قال في المسند موضوعات وللشيخ ابن تيميه كلام حسن في ذلك ذكره في التوسل والوسيله محصله إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كذاب فليس في المسند من ذلك شيء أجل موضوع ما بس أولا بيت كسي إجلسا لكذا كذاب بيت أولا المسند أحملا كسي يعني كذاب بيت وإن كان المراد ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لغلط راويه أو سوء حفظه ففي المسند والسنن من ذلك كثير. هو حديثي بوق اعتباره حديث موضوع تيهاء <تصفيق> كوابون طب <تصفيق> يا قول لك يا ابن محمد رضي والله هو عالم لا لا تعدي حديث موضوع أجر كسك كذاب متعمدا يعني خوي مختلقي حديث بيت خوي خلقك هو كذاب في الحديث النبوي او واحد يتكلم في الموضوع ايش تيجي شيء الراوي الذي يخطئ كثيرا يخطئ كثيرا يكون حديثه موضوعا عند بعض العلماء لبيت الشر الا كوتيدر النقيه هيك قالوا قولنا او يعني قلنا كسي يروي الحديث الموضوع يعني يخطئ كثيرا في الحديث عليه علي لغلط راويه أو سوء حفظه يعني لغلط راويه وسوء حفظه يروي ما ليس بثابت لم لمحيث يتوى حديث موضوع تيايا أما كسكخوي كذاب في الحديث النبوي ألا كذاب لناوس المسندس ندي وقال ابن الأثير في النهاية في مادة برثة وفيه يبعث الله منها سبعين الفا لا حساب عليهم ولا عذاب فيما بين البرث الأحمر وبين كذا والبرث الأرض اللينة وجمعها براث يريد بها أرضاً قريبة من حمص قتل بها جماعة من الشهداء الصالحين عموما. استحدث موضوع لأحمد باعتبار وجود الكذابين في أسانيد أحمد لا توجد كذاب تاني. أفرم. لا كتب كلام يا الدنيا بس أوي تحقق الدوبو كالزيادات الدولار كورية. لا كم أي كالتلابخانين ما أعرفلك الزيادات. الزيادات يعني بونس ناس نظور الموضوع هاي اما لا اصلي ومسنده موضوع ثاني والعبره به والعبره به يعني اذا كي زيادات بوك دو طبع كده وايه هر ل... هل مسنده به ببي... وبه زيادات عبد الله هرغو اخوي نسخ مخطوطاتي يا هل همشه مسند مسند لزيادات عبد الله تكلا وبنا اجينا امامك قصه اكو قصه نسري شي كان أحمد والله عالم. كأحاديث فضائل مر وشهداء عسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك ما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته أحاديث كثيرة جدا. يعني فاته في المسند حديث كثيرة يعني جامعني أبو هم حديث صحيح بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة شنجد الحديث صحابي وما نأيك الصحيحين داعاتها بل قد قيل إنه قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من مئتين يعني صحابي كلا صحيحين داهات بذ للاي أم حديثكاني نية أما قيلة لحى شيكا قتما شيكا على في هذا غلو شديد برين صحابي لصحيحين داهات للاي مسند داني بل نرى أن الذي فات المسند من الأحاديث شيء قليل الام او بين او حديث ثاني احمد شوه كمن واكثر ما يفوته من حديث صحابي معين يكون يكون مرويا عنده معناه من حديث صحابي اخر يعني اغربوت للصحابي كنيا صحيح قبل حديث كنيا باعتبار الحديث واني او حديثيك إيه صحابيك إيه صحابيك. هي, هي صحابيك اي تش صحابيك اغلب هذه شكد صحابيك كان هاتبني لا احمد ها هو حديث واحد اي تش نصحابيك روايتك كواب اغلب وجود صحابه ممكنه بلا ماكو حديث خودي حديثك ابو الشيوانيه او حديث ثانيك لا لا احمدني ولا غيري احمد دهن البخاري ومسلم او كم كمن يعني وأكثر ما يفوت من حديث الصحابي معين يكون مروي عنده معناه من حديث صحابين آخر فلو أن قائلا قال إن المسند قد جمع الستة وأوفى بهذا المعنى يعني بهذا المعنى كمية؟ بمعنى, بمعنى وجود الحديث لا الصحابي لم يبعد عن الصواب والواقع والإمام أحمد هو الذي يقول لابنه عبد الله راوي المسند عنه مام يحمد بعض الله كريوتوى احتفظ بهذا المسند اجد لمسند بيت يعني لا يخذ به الله ويا نفسه سيكون للناس اماما ابيتك تبعك كامام بيت وهو الذي يقول ايضا هذا الكتاب جمعته وانتقيته جمعته وانتقيته يعني هالمجادوه من اكثر من سبعمائة الف حديث وخمسين ألفا لن يوحوصدوا فنجاهز الحديث المكرر طبعا صحيحا وضعيفا وحسنا هالمجادو فما فمختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه هالحديث من صلمان تايدا بخلافات قرن أبو مسلم فإن وجدتموه فيه يعني أوبيبا وإلا فليس بحج حد مخالف أمبو أو حجني قال الحافظ الذهبي هذا القول منه على غالب الأمر يعني أمام بفيزورينا وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند عموما ليش ر... ليش في ما ذكر مصندي أحمد هيك كلاو كتير بالزوز درجينجانا دوا وحديثي موضوع يبوا اعتباريا كم تانية وهرشي كيشلا مصندة اعتبَت اعتبَت أو لا لكتبه كانت ليش هاتوا من حيث المتن أما من حيث الراوي الصحابي أو حديث هي الأكل البخاري مسلم علينا نزكيه دو ساد صحابي حديث يعني هي البخاري مسلم لا لمسندناها أو باعتبار رأيك كصحبة، أما باعتبار متن فقليل الكتب الخمسة وغيرها. ذي تسل هندكتيبيت قصين السلاكر، وهكذا قول الحافظ أبو طاهر السلفي في الأصول الخمسة. يعني قول أبو طاهر السلفي السلفي بكسر السين الموملة. وفتح اللام نسبة إلى سلفة لقب لأحد أجداده وهو أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد أحد الحفاظ الكبار قصده الناس من البلاد البعيدة ليأخذوا عنه مات سنة خمسمائة وستة وسبعين وقد جاوز المائة بنحو ست سنين صدر الشرشتر عمري كدوى أسأل الله لنا ولكم ذلك مع, مع الهداية والعمل الصالح ذات ريش له ترجمة جيدة في تذكرة الحفاظ المهمك كالحفاظ أبو طاهر السلفي معروفة قوله في الأصول الخمسة يعني البخاري المسلم وسنن أبي داود والنسائي إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. أم قولي كألا علماء المشرق والمغرب متفق النص هل بينك شباكه؟ تساهل منه. أم قولي أم طاهر السلافيش تساهل. هو خبري مثلا كما جاء تساهل منه. وقد أنكره ابن الصلاح وغيره ابن الصلاح شهر زوري وغيره أويش إن كاريان كذبه لحاشي رقم دو أجاب العراقي بأن السلفية إنما قال بصحة أصولها كاته ألي يعني أم بيانش كتيبا صحيحا علماء مشرق مغرب متفق النسري سلع عراقي الله ما بس في أصول أم في أنشكتيبية كما ذكره في مقدمة الخطابي إذ قال وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اعتمد أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهة على قبولها والحكم بصحه أصولها بصحه أصولها يعني أقربون من حديثك ببيت شنكسر روايتك يعني شنطريقي كيها بيت أقرب همني طريقي كيها ضعيف بيت او أو كان من حيث الأصل هدمية بويا ولا يلزم قال العراقي، ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون صحيحا نعم هذا مقصدي صحيح هي قيد شابه بعد شندي سندي هذا كشيء كضعيفا نتيجة ويك كهذا شيء لبخاري هذا شيء للكتب الخمسة هي يعني ثابت سناني وداود وترمذي ونسائي مرجعية شيء صحيح من حيث الطرق قال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المساني ومن قال عاودش ذا لما سانيد جود ثل وروتبيند عبد بن حميد والدارمي والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي الحسن بن سفيان وإسحاق بن راهويه وعبد وعبيد الله بن موسى وغيرهم. فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما عن كل صحابي ما يعني صحيحا كان أو ضعيفا عن كل صحابي ما يقع لهم من حديث يعني مسانيد بوجه ضعيف يا كذا ثم كهمي مخرج كذي شيء مثلاً مسلد بن عمر هرتشيك حديث بن عمر إيهيني لم ندعنا بيا لبرأو حديث بن عمر ليش نكوبي توا وهمتي هذي حديث بن عمر بين ليش ندعنا ك أبو صحيحتيك أبي أضعيفتيك أبي وهروها جايبين موضوع إيش تيأكبيه فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديث يعني صحيح هنا وضعيف أما على كثيك بين بنو النبيه ولا سر صلاه بنو سير بناء أشد هالرابيك صحيح بيت لا سير صلاه هنا ملزمني حديث يك صحابي بعيني بنت ثالث سلبان شتر أو حديث ثاني كمعلق في البخاري ومسلم التعليقات مبسوط المعلقات التي في الصحيحين وتكلم الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا لكنها قليلة بلاملا مسلم ده معلقات زلكمة قيل إنها أربعة عشر موضعا تشواردشنا معلقها للمسلم لحاشير رقم 18 يعني التي في مسلم بخلاف التي في البخاري البخاري دا يزور فهي كثيرة حتى كتب الحافظ ابن حجر في تخريجها كتابا سماه تغليق التعليق ولخصه في مقدمة فتح الباري أما معلقات مسلم فقد استردها الحافظ العراقي في شرحه لكتاب ابن الصلاح في شرحه لكتاب ابن الصلاح فراجعها إن شئتا وحاصل الأمر يعني بخاري مسلم هدوش معلقات تيا وموقفي صحيح بلا مربا معلقات بخاري ومسلم أميك باسيكا أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم هارشيك معلقات به لبخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه يعني صيغة تمليضة يعني نبي باس أنا مذكور مذكورني هوا صحيحه لصنيعي بخاري ودودا لصنيعي بخاري ودودا كشرطي الصحيحة بوقتي بكي حرشن بخاري البخاري شرط الصحيح هي بو اصلكيه بو الاحاديث المسنده انك تسجيل وتصديق كان صحيح البخاري كاتيا ما صحيح البخاري يعني الجامع او حديث ثاني كشيا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذه الحديث حديث معلق بلا بخاري لا تقول رواه البخاري على ويلي اللي بريشي اه البخاري معلقة تنك الصلبي بخاري نيه صلب بخاري او حديثه هناك بسندهاتهم بلان او شيء بجزمه في المعلقات لبر مكانة بخاري يكدو لبر صحيح بخاري او ب ب بشي هاتفه صحيحاتها فصحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك بلام غير سيغي جزم أو كافي تماشى أكري أكري صحيح بيت أكري حسن بيت وأكري ضعيف بيت وما كان منها بصيغة التمرين فلا يستفاد منها صحة ناتوني بلي صحيحة وكواوي كجزم كدوى ولا تنافيها أيضا ولا تعارضها نأشف نبوي صحيح نيه مستعمل نعم لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم معلقاته من البخاري ما مسلم رواه تلك الأربعة قيلة عن يروى يذكر ونحوها وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسندي هرب معلق بخاري ده هبو صحيح بو هرب صحيح بخاري حساب ناكرت فليس من نمط الصحيح المسندي يعني الذي له سند الذي له سند لأنه قد وسم كتابه يعني وصف كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه الجامع المسند الصحيح ومو معلقان المسند الصحيح المختصر في امور رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لو شيء مختصر شديده شي لا بخاري مدعيني بو اي كثير بك جامعه الصحيح كله الجامع المسند الصحيح المختصر كابوك يبغي جامعه جامعه بو أقوال أفعال من حيث الأصناف أصناف أقوال سيري سيدي غزوات فلان فلان تشريعات أحكام عقائد أمان لم تو وجامع نكس جامع لكل حديث صحيح مطلقا الباقية المختصر المختصر كانوا يكلموني جامع لأجل مختصرة أجر هالك جامع لادي معنا بو قوتي صحيح بقارنة معنا المختصر جياني في غمر الفصل الله عليه وسلم أجر جامع دابني مختصر او كاتا به شيء حديث صحيح وإما بس أو نير فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر أقل البخاري قال لنا يا قال لي يا هروتي قال قال لي ينحدثنا ب. شیخی خویشی بود، شیخی خوی بود، چونکه اگر شیخی خوی نبود، او تیوان مونا وقل لیف، شیخی خوی نبود. اما ای کباستی اکن، اگر شیخی خوی بود علیکر، اگر شیخی خوی بود. بالا اگر شیخی خوی نبود معلقه، او فایده آگاه نبود. یعنی یه ما أما باسي شيء، أما باسي موضوعي كهندل لعلماء اللهم أجر، لشيخي خويه ونيد حدثنا، نيود حدثنا، هل معلقات حسابك بره؟ با روايتي شيء هي لشويت لا، برضه أم حدث لنا بستوى، هل معلقة؟ برضه نقول شيخي خويه جريواه عليه وقال الحميدي، حميدي شيخي خويتي، برضه عليه وقاله. فأما إذا قال البخاري قال لنا قال لنا يا قال لي قال لي فلان كذا أو زادني أتم شيء عباره كان قال لنا قال لي الكابو شيخي خويتي بلام شيخي خويتي بل نال حدثني حدثنا شيخي خويتي على بقائه ناعتي أم صنيع البخاري لحاشي رقم سيد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري استقريت كثيرا من المواضيع استقريت كثيرا من المواضيع هاشي مواضيع مقصي شئ مقصي شئ أخي أبي مواضع هناك مواضيع مواضع. يعني موضع. إنك مواضيع يعني مواضيع هناك مواضيع باشا قال حافظ ابن حجر في فتح الباري استقريت كثير من المواضع التي يقول فيها البخاري في الجامع قال لي فوجدته في غير الجامع يقول فيها حدث لكن سبب استعمالي لهذه الصيغة لي يفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ والله أعلم وانظر ايضا الفتح يعني بوشي ام هنا و... الله يحافظ لفات الوليده وتوتي غرامه متابع كدو كدوب زوربي أو او شنانيه كوا حافظ ف... بخاري لا صحيح ده قال لي بنيما فوجدته في غير الجامع يقول فيه حدث لا غير صحيح ده مثلا لكتب قال لي بخاري ده حديث ثانيه ناوى الله حديثا لكن سبب استعماله لهذه الصيغة بوش يا أمي بكر ناوى ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ يعني أو حديث ثلاث شرطي خوينية ثلاث شرطي خوينية أستا حصري أم أم مش لاقي نسي خاله أبيت راح بين موضوعي سيخال أم موضوع حصر به وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد ويكون قد سمعه في المذاكرة ابن الصلاح نقلك لهند لا علماء أندلس بعض المغاربة أندلس هكذا لوان ابن حزمه يقول العلماء ايما قاربه ابن حزم انه تعليق او ان اما تعليق هذا بخاري وجي قال لي يا قال لنا شيخي خيب المهمني تحدثنا اوش تعليق يذكره للاستشهاد لا للاعتماد يعني اي يعني بو فلبشتي أيه نبوا ون يعني كوار مستقل عليه حسابك ولا لا لا ويكون قد سمعه في المذاكرة لو عناش كا لمذاكرة وعرض محفوظات خانك تقول لهم إنك لم تقل تقول غيرم بس بو بو هي أين لا لم ومن نبيسوه لا ما بسش وما حديث نبوة بلام لخلال حديثك ذكرك دواي من روايته رواياته كملته فرقش كدواب خاليني وتوحدتنا ثم كان لما قام بتحديث نبو لما قام بمذاكرته ألم هرتشيك واي وايوتوا نيوتوا حدثنا تي قال لي يم قال لنا ين زادني ل ل ل خلال مذاكرة يا للشيخة كيف استوى لو كسيك مذاكرة اللي قال استيوي يعني هو يضمن ان قالك سيك يترحب عند الشيخ البيستي عمي بس ام او اشتي لشرفه كان البيستي قالك سيك عبودا كربكه دواي ام لمذاكره كي بيستو ضمان اي فراندوره وخوله الشيخ كان لا الشيخ قناتو انا ريمتك الشيخ شلون اشتي تبي له بيستو لا ماشي هذا كان ساتا غروزه بالويد ويكون قد سمعه في المذاكرة وقد رده ابن الصلاح وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عضا ومناولة حدش يقولتي قال لي فلان فهو مما سمعه عضا يعني للكتاب من الطالب على شيخه كس يقولون لتلاميذ عرضي حديثك اكا شيخك لا بلونات وين حدثني تونك قوي حدثني يان حدثنا املاء من الشيخ للتلميذ بل ام عرضي حديثك كلا تسر شي شيخك يا ومناوله يان بطريقي مناوله يعني ناوله الكتاب وأجازه. ناوله الكتاب وأجازه. كتابك كيف يداوى؟ لكتابي شيخة كوا. لكتبي شيخة كوا عن طريق الإجازة. مناولة طبعاً مناولة كان مناولة اعتبارية. نك مجرد كتابك كيف يدرسها؟ مناولتك مقبولة. من بونا من ما مر وياك هيدا ما درسيه أقدمت ناولت ناولت ناولتك الكتابة وأجزتك عليها أو مناوليش معتبرة أو مناول أما حكثي بك عالم بخصوصه ديكه أما كتبي من بلاد بيدوروش؟ يا أما كتبي من هجيبة بتو ناب الرواية كلامنا واضح مناوليك اعتبارها مناولة معنى الإجازة كابو أم قال لي فلان أكرم عرضيش إشبه وأكرم مناولة إشبه. أستا. كأن احتمالك ما بدرشوه. هيك إجلي احتمال كان تعليق أو كم أغل. هيك إجلي احتمال كان لمذاكراء يا لعرض يا للمناولة. قولي السيم والله أعلم. جمال الدين القاسمي قواعد التحديث المبينه للمصطلح اوي بير ما بيت يشغل او عالمنا قواعد التحديث اوي يك لي شيء بهل تثبيتي كنقلك هنديك لعلماء الين هاتشيك حدثنايتي ونبيتي هرشك حدثناي في ونبي بخاري اواي وتبين هذا السند فيه نظر فما قول لك زور حزم لينية وبخاري ظلا للأمان العلمية هر نقلك يقوم الرابي أو كما قال حدثنا وقال لي السر في تفريقة المخال بين قولي حدثنا فلان وقال لي فلان بصدو موزده باشا أميكا فعلا قواعد التحدي من فنون مصطلح الحديث لجمال الدين القاسمي لا فرد وزدى تبابي السر في تفريقه البخاري بين قوله حدثنا فلان وقال لي فلان لا يخفى أن البخاري رحمه الله احتاطه لصحيح ما لم يحتط لغيره من مصنفاته او اندي احتيات كله بصحيح كتابة فإنه التزم فيه غاية الصحة لصحيح ده شرط صحيحه فربما عبر في صحيحه بقوله وقال لي علي بن عبد الله المديني وفي غيره كتأريخه بقوله حدثنا علي بن عبد الله في القضية الواحدة هل همان حديث لهمان شخصة لبخارية قال لي بلام لا غير بخاري علي حدثني حدثنا علي بن عبد الله في القضية الواحد والسر في ذلك أنه لا يعبر في صحيحه بقوله وقال لي فلان إلا في الأحاديث التي يكون في اسنادها عنده نظر أو التي تكون موقوفة وزعم بعضهم أنه يعبر في ذلك فيما أخذه في المذاكرة أو المناولة قال الحافظ بن حجر وليس عليه دليل وليس عليه دليل أو راينا كباس كن دليل يسرني أو أنا زور مشهور أما كباس كن مشهورني كابو هر سندق عنده فيه نظر أو كتا ناري حدثنا يترى نظرك لبرز يكيك بيداً راويكا لبرز هالشيك لوانا بيت معناه شوانيا هالشيك بوطليق آهات بيتش يتضعيف سندك الحديثك وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار ابن الصلاح رضي بن حزم دعوته حديث ملاهي وريثه لحديثي لا يكونن من امتي قوم يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازف الحر, الحر با با من غير تشديد بمهملة وتخفيف الراء والفرج والمراد استحلال الزنا استحلال الزنا طبعا استحلالك استحلال لشيء عمليا استحلال شيء قلبي فسك يكثر يكثر من الزنا يكثر من من الحليب يكثر من الخمر يكثر من المعازف لا من أمة قوم يستحلون نج يستحلون استحلالا قلبيا موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع يعني موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع يعني موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع زنا آه. حلالة. من أمتي لي أو كي يعني؟ يعني قولت كي ولا تقرب الزناك؟ أمتي دعوه يعني؟ لا تقرب <تصفيق> لا يستحلون الحرى؟ ن استحلالك علماء شرح اهل السنه استحلالك استحلالي اواش ام كان احاديث ترهت والتوجيه كبني أما كان وكان كان zina كان تفسيد كان يتعاطي هذه الافعال نقلك بلا نا نأوأو نك ن aggregates أو من باب أولى، طالما أواخ أواجيجي أونية، أوجيجي أونية، أوا إذا سدم في غمرشبي صلى الله عليه وسلم، لا لا سدم لا سدم في غمرشبي الله وسلم، هاد في كفر. من ولا أمثني. لو شيء كسيب الله لا يصلي ويصوم. يصلي ويصوم ظاهِ لو حيثيته شون يصير معلين خوارج. هندي كأنشين كافرة. جميع هندي كان كافرة. كابو آية أهل بدع بداع. يا بدعي مكفرة مكفرة. يا بأهل بدع آية كفارين يا هيا. بلا أهل بيدعك كفارا انت ياهاي لو حيفية اهل بيدع كفارا نبرم منتسب بأهل السنة وبنا أهل السنة شو تعزنا عن جهمية أجنال أجر حقيقة يندرسفين أو أمة الإسلام مش لا أهل بيدع حسابناكلا ولا في حسابناكلا لكافار ومرتدون حسابناكلا جهمية وناوي عن خوارج لو حيث يتولى تصنيفه لنا أو أهلي بتعدها أجناء خارجنا أو أن ثم خارج خارج وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال يعني ابن الصلاح أخطأ ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار قلت حافظ بن كثير وقد رواه احمد في مسنده وابو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا الى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الاحكام ولله الحمد zum geht herum und das dann